Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbi Malik.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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يمدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله أفورا رحيما